قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَزْنَا بِبَنِي البحر فأسباهم في العون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمن حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا إلا الذي آمنت فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عطيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِسْرَائِيلَ مَ بَوْءًا وَأَزَقْنَا لَهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَسْرَفَ وَ رَبَّكَ يَقض فَإْنَهُم يَمَ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيه يَقْْتَلِقُ فَإِنكُم تَ فِي شَك مِنا أَ زَلنا إلَيْكَ فَسْأل الَّينَ يَقرْرَعُونَ الكِتَبَ مِن قبلك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 وَلَ جَ أَثم كلّ آيَةٍ حتى يَرَ العذابَ الأليين